اسمه الكرياتو كون لما فكرك بسرعة يعني ايه كرياتو كون لو واحد مولوده اول يتواجده مشكلة هنا عنده ايه؟ عنده تروى الويكم نتيجة هذا الويكمش يجب تلي يحصل بارجنج في العين ممكن يتكون كون او مكروط هذا المكروط كده سنبيني يحصل لفاتر كرياتو كون بالعربي يعني القرارية المكروطية هذا حاجة مش كرياتو يا جماعة من البارجنج يبقى اني يبقى في, في القرارية من ذا بريفر بارت اوف ذا كورنيا ذا بريفر اسمه ايه الاسم نور بقى ان الكراتوكول ممكن يتخرب مع مره تاني فيها عيوب طب مش مش انا عارفها يعني معايا في راسي عارف دي عليكي لا جمالك هيعيطوا منك كان الكراتوكول ممكن مع في طب ايه ده نورمال ولا ده كويس ممكن يتولد ده عنده increase في الكونفيشنر اوف ذا جورني كل بتاع كل, بتاع كل ده معانا اسمه اقام بوضع الكنجينتال انلارجمت في كل الأنثيرون سيكمت يعني الكورنيا كبرت وكمان طبعا مين كبرت؟ دي شامل الانثيرون بجيزنا نسميها هذا الانثيرون هذا central ولا uniform عامة كلمة هيدا ايه؟ unifor يبقى حصل المرض ده؟ اقام بوضع عن congenital uniform enlargement في كل الأنثيرون عايزين بقارن ده؟ بدأ ده اسمه كراسو كلاسي المقارنة أبنهم دي مهمة دي O, o. C. D, C, R, D دي مقارنة O, D, C, R, C يعني O العود C, C, C C, C لا O, D, C O, Fraction T, T إلا الأم الـ 3 C R, D ده اللي يبديلي أم والله أم أدل أدل تي z OCD? OCD? Z OCD? co? OCD? Z OCD? Z na Z OCD? Z OCD? طب انا بقى هتفكر ده واقف ولا ديكر ايه يبقى ده بروجريتف اما ده هو كده يبقى ده والتاني ايه طب ايه صح وعند الإيه في ايه أباسي. وعند البيت في رنج اسمها ايه وليش الريج. يبقى لقينا حاجات ايه شوية الحاجات دي لقينا في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 ale nie to increase w tym życiu, co jest w w tym momencie, że w tym momencie, że To tym momencie, że w tym momencie, że w w دي قال له انكريس في ايه ده لو في الديام تربيع بس كده بين ده في يعني ده طب الطبق مش يعني نفس نفس العمق بس الطبق في ايه ده في ده كله الال ميجالو كورنيا في ايه انجريس في التهاب طب والكراتوجلوبس انكريس في ايه الانكريس كده يا قوتها <تصفيق> <تصفيق> الزي طوارد نسميه ايه ميوبيا كده كان بيحصل ميوبيا ولكن نفريجه المقرديه بقت كده لأن فيه جزء من الاشعه بيتجمع قدام الريتينا وفي جزء من بيتجمع على إسمه ايه المرض المشهور ده اسمه اميوبيا بيقلل بقى الانفركشن طب عنده في ايه الكيروبيتشور. خلال؟ الكيروبيتشور جاي. بتجمع فين قوة قوه زادت ثابت كنت بجمع الاشعه هي جمرات اسمه ايه مايوبيا هنا في مايوبيا من غير ايه ميوبيا. ميوبيا. من غير عزمين ليه لان الموضوع اليوني فور لكن الموضوع هنا ايه سنترال رورت <تصفيق> بس يبقى بالنسبه للرفراكتور مايوبيا السيماتوب هنا مايوبيا النقط المايوبيا النقط زينا كلنا عليها ايه كلنا عن طريق ايه كلاس ولما نحب نتصور شويه نعمل حركات نلبس كونتكس لينس صح كنت في اللي انا من البيتها دي باهي صوت كونتاكت رينج لا لا ينفع صوت بص كده بص لو لبست صوت بشكل الكور ده هارد لا عشان لا تتشكل بشكل الكوركت حته دي كلها بقى في فري يبقى ده علاجو الفارد كده العيان يلبسها يشوف تبقى على كده امال ايه مشكلتها لو جربها لا قدر الله يعني عارف مشكلتها انو السي فور بودي ساعتها انت حاططني توتر في عيني مشكلتنا الهارد كونتاكت ليس حاجه اسمها إيه؟ بحاجة اسمها, إيه؟ بحاجة اسمها إيه؟ يعني ايه ان يعني العين طب لو العيان مش عارف يستحمل الكونتكت ليس ايه الحل يا جماعه؟ اللي البالفنج انت عايز تعمل ايه؟ جيني. اكتب شيلها كده هنا اهو يبقى يبقى المرض أو ايه؟ كراتو فكرة عن تريتمنت اوف كاف كون فوت تريتمنت اوف كاف كون لما ايه منظاره ايه نزلت كنتك ليه او سي دي ار دي كده ده مهم ده مهم او سي سي ار تي بقى يا جماعه ده بقى ده كراته جل ولا صو؟ ايه بقى في في برز بس مش عامل مش عامل مخروط صح في برز اهو بس مش عامل مخروط لم تكرهوا ايه مش كراته ايه ايه لا ايه العيب ده كراته كراتو بلوربس هتقلتوا هيا ايه, كراتو إيه ما بين الكراتو بلوربس والميجالو كورنيا دا إنكريم بدا يا بسعر مش العلاج لما في الدكتور المنتحن يوما عليها عالفادة بدأ كده دائما ده دا يعني ينفع معاك ليه انت عارف الكلام ده ازاي يا حبيب قلبي يا حبيبي عارف الكلام ده يا يا عادل انت مبسوط قوي ليه اقول لكم أنا يا جماعه لسه في قدر لسه ما كتمش بالكتب بس جانا بقوله لان احنا بدأنا نعمله كويس بدأنا نحط بصمتنا في العلاج الحديث ده اللي انا لسه بقوله بدأنا نعمله قطعنا كل العلاج القديم من أول من ارش لان ما كانش عندنا إيه عشان نصل على غير نصلح الكلام اللي جونا عندنا <متحدث> في الإرتكاز وتم يقول لي لو أنا قولتك ترنس ما إيه هار قولتك إيه صحيح إيه <متحدث> عشان كده اخترعنا بتعدي الأكسجين. ما إيه ما جي دي يعني إيه؟ توجد جاز فيبر كونتاكت لينس ايه مشكله دي انا لسه قايل العادي بيتحملها بيتحملها ولا يا جماعه فمتبنيها ايه, إيه؟ سؤال لو العيان لابس النضاره يا باشا لازم النهارده كونتاكت لينس لا نفسه مش مستحملها او بدات تظهر له في هنا فين عند الابكس اوف ذا ايه الحل طبعا طبعا حل ايه خلاص نظاره فشلت فشلت بدات تظهر هو كيراتو بلوك الكيراتو بلوك انواع كتير في من ضمن الانواع طبعا اللي هياخدها النهارده عندنا في ايه لما اي عيان وتركب بس القرنية تعبور ريجولر ولا معروفة للوقت؟ معروفة أنا هشيل القرنية علشان معروفة لما تشيل القرنية عشان فيها إير ريجولر دي تبنتسمي أوبتيكال في المنهج. أول مثال هو الآن عنده إيه ثاني مثال القرنية تعبور كده زي ده. هنشيل القرنية دي ونحط كراتو بلات ولا أوكيك اللي بتستعدوا اللي شاء الله كمان اديني مثالين للأوتيك اللي كراته ضرب مثالين كارنيه معروف من مين ومن مين هو بس بس كراته كلام نظري لكن الكلام العملي أي بثمن كراته ضربتي شكلها عمل ازاي؟ زمان كانوا بيعملوا كراته ضربتي زي زي إب أقولك مش كده وقيمين القريه الجديده كده الترقيع ده يا لاميلر ولا فول سيجمنت فول سيجمنت كانوا زمان بيعملوا بي بي بينيتريتنج <تسجي> اسمه فول <تيكليس> <بلوكي> بي, بي. ايه <تسجي> <تسجي> ولا فول, فول جادو الكلام ده يا جماعة. ده ليه؟ لأنه انا بعمل عملية. انتو تصميت سبقا، سبقا، انا عملية بص عملية خسيرة جدا لاننا دفت حلقين طب بص انا اشرح لك عملية جديدة بقى ايه الكلام الجديد؟ بولك ده لكون اهو بولك ايه؟ شيل الكون كده، شيل بكل الاسترومة لحد بتاعته لحد الليبل، لحد تفاكر اكلا عاستنوا سواء كده؟ حد تفاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ده واللي تحته مين؟ انه ده ايه لحد الليبل او ده اسم الممبرين وهذا إيه رأيكم؟ إذا كدنا فتحت العين ولا لعيني سلك روز؟ سلك روز، إنا شدت الكومي اللي كان هنا، ستشيله بقى كده هؤو ولكن قرادية يجينا هنا وخير العملية دي جميلة قوي، أولاً ما يشاهدون سيكتز دي عملية إيه؟ لميلر، سميها تالك أوبريش اختصار إيه دارك أوبريشة؟ العملية دي أنا وصلت لحد جوه، حد الأخير، فهو سميها دي طي أنا دخلتوا من عقدها أولا من دورة؟ من عقدها بتبقى ديب تبقى جيب انتير لاميلا رجلاتو بلسك مش راح النهار ده تاني مش راح لما بعمل كده بيهيه كده الريجولاريتي بتبقى سير وزير ودائما البوستير وزير في العيان ده بيبقى ايه؟ بيبقى سليم انت لحد يبقى العملية نعم لا عليك الكيراتوكونوم يا جماعه منظمه كده لو كده من اي فيركس معظم يعني دي ثلاث دول خصوصا جدا كده الليفل لحد تحت لحد كده هو لا ده علاج ال14 اللي هو على إيه كان إيه دلوقتي إيه؟ ده كان بيكي بيك دي لوقتي دارك اخصار ايه دارك ديك ديك انتيرون لميلة كناتو بلسكي خلاص؟ ايه العلاج القديم؟ ايه العلاج الجديد ده؟ لو بقى ده حاجة لو وده علاجه لو حصل لتر الجروة ده ألاجه بيك بيك هنرجع للطريقة القديمة بيك ماشي؟ <تصفيق> لأي مجد بيجيت بقى ستاعدة جهة جهة ونصرين اللاجئ جديد ستاعدة جهة جهة ونصرين ستكفل يعني له ايه بقى؟ لأي مجد لأك لطيف حيوي بص قدر عيان بصدق جهة جهة بعد بكتور حط هنا أو فيه هنا حلقة؟ دي أنا أكدها وندككها جروة دول موف انتروكوردير <تنظر> رينج في فكره بنيجي لو فتحه فطار على لينج هنا فتحت دي فتحه هي ورايتني اجيب الرينج والدكته من الفتحه دي كده دخلناها جوه ده الرنج بقى بتمشي جوه نورمال كلام الفتحه اللي مدخلها كده كده كده كده دخلها في قدامك من في الاي بي في تشو او ذا كورد في النستروم او ذا كورد اهي الاولانيه رجعت اجي الثانيه طيب اذا ركز كده ركز حاجه هندخل أنا بكتب رينج انسايد ذا كورنيا العلاقه بنسميه الاول كده بنسميه انتركورنيال رينج طيب الرينج دي لما جوه ركز معايا كده رينج لما جوه الرينج ده كانت لو كده وانا كده ايه طب لو انا هل ده يا شكل الانترنال رينج بتقلل البروباجيشن اوف ذا بس ما تنفعش تنفعش نكتب كده يا طالب فاضلي يا مصريتي واضح بالكمبيوترتي دي مش فاكها من قدامنا ماك ريشن يلا لو انا من بلد انا, أنا لقد اردت ان تكوني اجتماعي من تكوني من تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني من تكوني ان من ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان الريج بتشد جامد مين دول بيشدوا كده لما نشد كده ونشد ونشد كده يحصل ايه في القرنيتين قرنيات ايه؟ التهاب شوفوا المنظر لطيف ده ماشي يا جماعه يبقى التون كورنيال رينج بيعملوا ايه البروجيشن اوف ذا كون يقللوا البروجيشن اوف ذا كون ده انتركورنيال رينج جهوا يشرحوا بقى انتركورنيال لو يعني لو دي رفيعة تعالوا نركز هو يعني مش هعرف اركب الرجل لو سيكلت اوف ذا كورنيا اقل من 400 مايكرو دي فيها مشكلتين ما تعملش غير ايه ايرلي وما تعملش لو سيكلت أقل من 400 مايكرو حد فاكر كلمه اوف ذا كورنيا النورمال كام كنت هنا المره اللي فاتت برافو عليك هنفحلك تاني احدث منه شوية اسمه كروس لينكنج هفكركم حاجة قلتها الحصه اللي فاتت قلت الحصه اللي فاتت ان القرانيه ما هم كلنا عارفين الكلام ده ان القرانيه متكون من لييرز دي رأس من الكولاجين هاي هذا اللي رأس من الكولاجين هاي كولاجين باندس وفيه in between دي كولاجين باندس دي رعابط الرعابط دي اسمها تشت لينكي إيه بقى الإلاج طريقة لو ولينها طريقة تخلي الرعابط دي أقوى أقوى من الأول و أكثر نستخدم الطريقة دي طبعا في علاج الكريس جور لأن الطريقة دي هتزوز لي الانسيجريتي افتستروف تخلي الستروف أنتر فهو ياخد شويه امور بربر ازاي بنعمل الموضوع ده رقم 1 في علاج بنجيب ده شلنا مين تيروزين وبعدين ال تي دييا بتبقى تريه اقره ريبو لحد ما القرانيه كلها اتملى ريبو فلابين يقول لك العياده مليانة تبقى مليانه لو عرضنا من الارض بقى ريبو تريت القرانيه بقت ازاي الحقيقه الكروس لينك اللي جوه إيه بقت قوية جدا جدا جدا اسمه ايه العلاج ده بقوي الكروس فالعلاج بنسميه كروس لينكينج يبقى ايه خطوات الكروس LINKING رقم واحد هتشيل ايه رقم يمكنهم قصة أطرب رايبو بلادين وبعد ان اعرّجوا اللي مليانة رايبو بلادين لايه في ايه؟ لما عملت دي هيحصل إيه دي هنا هي في علاج في سؤال بيدي. ليه نروح السؤال ده غالبا هيتفرق انا عندي جهاز ليزر اقدر اشيل بيه من القرارين. ايه هو ده اللي بس عن دي قالوا ايه النذر ايه بقى اجيب الليزر واشيل الكون يمسع يبني. كده بايديه ينفع يا ابني طبعا غلط تماما في لقى اللازل بعد عملية اللازل بعد ما حضرتك هتشير هيحصل ايه في السيكتشو بذكورني بشي هيقللي ليه بعد شوية نكون بعد كده بقى من الأول لقى ممنوع عملية اللازل لازل إتكنتوا هينليجيت بإنكراته جودة لأن عملية اللازل هتزوتي إنتروجيشن وإنكراته جودة سؤال ده سؤال فين يعني جاوبته عادي مجاوبتوش هيتقف انا ليه عارف الموضوع ليه ليه لي دي سؤال بيتك اصل اي عيان اي واحد جيق وعايز يعمل عملية تنظير عارف اعمل له ايه قال له لازم ان انت مش كرهته فاهمه يعني اي عيان اعمل له عمليه تنظير بعمل له اختبارات الاول قبل عملية الميزه اول سؤال لازم نقيس سبيكتروسكوبي الجهات اسمه باكي ميت ولو انا لقيت القرنيه مبيعه مينفعش يتعمل لك ايه كورنيال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 برضو إيه تكسجب بالكروس لينكينج برضو بالإرد كيس بالإرد كيسل بنعمل إيه، ما حل قدام للإرد كيسل لو شاطر برضو مشكلة بالكروس لينكينج برضو، مشكلتها؟ لو هتلحق العيام يعني بالإرد كيسل برضو طيب، في مرض بقى؟ يعني عليه <تصفيق> ايه مره لتبك لك يا يا جماعة تلاقي فين؟, فين؟ The anterior corneal surface is normal فين؟ ده اسمه على لكم بالنسبة لل The anterior يكون ده على الرغم من هذا المره تشوف مهوضة ده المرض ده عامل ازاي؟ ولكن لن يؤثر على الـ ليه لن يؤثر على الـ vision مينيمالي لأن اللي موجود هنا هاي ييمل الحتة دي كانت دي مش موجودة ليه لأن الحمد لله الـ aqs له نفس معادل انتصار للكونة لان الحته دي متيش فيها أي دي اللي الحتة دي <تصفيق> ايه اللي دي يا هنا النظر مينيمالي affection تأسمه posterior-creaticone هل شاء ايه لحنا كنا دلوقتي؟ وقد لا تري على منهم ذا كمون دائما أنكم تبا إلىتر صح كل شيء بيكبر. يكبر تلا يكبر ده ما البروبلس ده دمن البروبلس تاني يا جماعة ده البروبلس ذا دمن البروبلس تبا إلىتر ذا يو إلىتر وقولنا لا عاد ده ذا كمون إيه أنكم نعم كن كن كن كن كن بصوا بينه ايه نوعين من البوستيو كراديك البوستيو كراديك قلنا ده هو البوستيو واحد هنا في قلاينتين ايه السيرفس انت ليكو اسكليت هنا البوستيو كراديك قلنا كل السيرفس كل البوستيو السيرفس دول جنرال يبقى نوعين جنرال إيهني بص على الصورة دي ويقول لي إيه؟ بصيركاتو جون ده الآن سيور تربش والذكورنياً في وشكلة ما يوم مشكلة فيه بص في أهو مشكلة فيه؟ اتقل لي في في في. بصيركاتو بصيركاتو بجلس إذا كيف ده في إيه؟ ها؟ بصيركاتو جون ناخد بقى مهمة قوي مهمة سلايد كتير قوي قوي مهمة كسلايد جدا. إنه أركم كليم نقوم بص كده على في البيت كده في بيت زي المنظر ازاي شويه نبت هنا كده شويه نبت هنا كده عاملين او ثرو يعني المنظر هي ما جابتهوم بالالقلم لا ابر ارك ولور ارك وممكن على فكره الاثنين ارك دول يوصلوا في كده ويعملوا وان ايه وان رينج مرض ده في الناس الكبار عباره عن اثنين ارك واحد اثنين عشان كده بنسميه ايه المرض ده نسميه ارك سينيلت أركض عشان شكله أركض سينيلت عشان بيحصل في الناس الكوبار على الرسمة وقول لي ما هو definition of arca seneilat أباره عن annular annular يعني ring annular infiltration of the briserie of the curnia by the bullet bacteria تولي عن ايه؟ أباره عن ريس عن ليلت إيه من من هقول لك ولكن تتوقع ايه في ده؟ اللي لان ده ليميت عايز لو ده فايل كان يعمل ايه اللي يعمل أستجمتين. كان تاني باظ الطرميش الحمد لله هذا الليميت مالوش كون تراكتيل نيتشر ايه يبقى ما انا هنلاقي هنلاقي ايه ورايت اهم حاجة يا ان في هنا ايه الخاص اللي برا ده ليه الليمب ستين ما بين الرينج وما بين الليمب تحتة فيها حاجة حتى إيه؟ الكلير حتى اللي ده ايه؟ الكلير تحتة الكلير ده اللي لي مفيش فيها مشكلة ما انتر بال اوف وجهت العين يبقى هم حاجة يا جماعة ان الارك الارك اسفرائتد خروم ده ليمتا في صيان بيش مالتبار جيبا ويقى كلير ايه يا اسكول ليوزد انتر بال اوف وجهت هبقى يهربوا وانيبوا ايه تبقى بقصوا على عيانك لكنك دي يا جماعة! اللي فيها اللي ان تكون ليش اثناء ولا ان تكون لديك اثناء تجد مين؟ عايز عايز اثناء تجد ان تكون لديك اثناء تجد ان تكون لديك اثناء تجد ان ولا؟ لديك اثناء تجد ان تكون لديك اثناء تجد ان تكون لديك اثناء تجد ان تكون لديك اثناء تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان فكر الميمبرين لقيت مين دائما ميمبرين جميل تفتح تركشة وفكر انا قلت لك قبل قليل من اخر ملي من الفيروسات هي هذا اليوم دائما ميمبرين أن أنت بليست تنسى فالله بنسى بالي في, في دي أو ذا يقلب كله هنا ما حتى دي تفضل مائل اي تاري هي دي الايه؟ اليونتد انتربالو بوك توريج بالاركا سلي يلا اي طرف موجود اليونتد انتربالو بوك عمك المعصر من ملي من القرنية هيوضر كدير ليه؟ ما بيش هي ايه؟ من ملي من القرنية مفيش من بريد ممكن مع مرادين بص كده على العين ده، أنا رينج البيضة كده حوالين العشية شايفها المشايفة، شايفة المشايفة رينج البيضة دي، اسمها أنا كتبت دي أنا لور بيمس، أنا لور يعني ده رينج، أنا زي ما بين بنتي أنا نورمال مفيش ايه رينج مفيش, مفيش ليوزت. أوف مين <تصفيق> مفيش حتة طيب. ده. مع، في أنا أعطي الربيعي بيكون جيلاتي نصمات الأزلين مواد جيلاتينية عند الليبن هذه المواد الجيلاتينية بتلعم بإيه برضو؟ سكار إيه ولا مشاكل يبقى الاسكار ده إيه؟ دي بعد إيه؟ بعد البركة ترى؟ إزاي يفرق ده؟ من البركة السنية برضو ما فيه إيه ما فيش إيه؟, إيه؟, إيه إيه؟ برضو ما فيه إيه؟ ديوزة إنترفال البود؟ عميزتنا للسكار اللي بيجي بعد الرامض الربيعي له إسم اسمه كيوبيد هو قوس و <سطور> بي <كوستيوبيل. عشف> ايوه سالم <سطور> فوق الحتت القواصيه عاد لسه الحتت اللي فيه بقى في عيال الخط وقوس والحاجات كلام كنا يعني <تصور> <سو> <سوغ> ده كل لا, <سنا> لا ده <وصبعين> الشكل، الكلام ده بيقفوا باستي ماشي يوم الشكل، ده روض روضيء كامل بيس يوم كنين، مرض كامل بيس ما كدوك نعم؟ تجعنيم ليبت؟ كويس يا هي صندقل بأس الله طيب فرضو من حقاها لو ايه شوكش الأركز سنيني ازاي بيكو، لا قدر الله، ده مرض فيه. لو جي بيكو لو جيب جي واحد صغير تسميه أركز سنيني لو جيب واحد صغير تسميه أركز جوبيني مين اكتر؟ اكتر سنين ولا اكتر جوبينيل؟ لا لو لو عيد واحد تيبوا عنده الضغط ده ايه ده؟ عندك عالي جدا جاري على دكتور الايه؟ بطنه شوف الاخبار الليبل في دمك ايه؟ يبقى مين اكتر يا جماعه؟ اكتر سنينه ولا اكتر جوبينيل؟ اكتر جوبينيل اكتر جوبينيل اللي ايه؟ ان الشيط هايبر ايه؟ هايبر لقد يا ان اكون كده؟ من اجل ناخد التي العمليات ان اكون افضل من اجل الاموال التي اردت ان اكون افضل من اجل الاموال التي اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت ان اكون اردت اسمه اكون اردت no dobra طب ايه دول؟ عايز تقريه لزجاج القرني ده بتاع الكيراتو بلاست او كورنيال جرافيك او كورنيال ترانسفورميشن <تصفيق> ايه <تصفيق> الفكره؟, الفكرة. الفكرة واحد عنده في القرانيه هنشيلها دي موش كده أتقام لك هنتش أكيد بصوا قبل عياني عنده حطة باقي نظري هتشيل هالو كده وترك المجارة جديدة This is the definition of the, the of the, the, the, the, the cornea and replacing it by a هنجيب ايه من كذبة او من جزة دي موش كده بقى احنا همشيل دي كده اي حتة. احنا هو ده الديك اللي من واحد مالي عايزك اجيب حتة شكل شكليني بالضبط تيجي فاي حته كده مش يا تركب اروح ايه رميه وجايب ايه ولا دكتوره بقى يا لهوي مش راجلها تركب روح القرنيه الجديده بدأ إيه بدات ايه من الناحيه دي ابتدت ايه العمل ازاي اجيب حته من دي تركب على دي بالضبط نفس القطعه دي دي اللي هي القطعه هو اللي هي خلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع ازاي؟ عن مجموعة من الستوانات لها different diameters and sharp يا دي كده وقعدة الستوانة ايه؟ ويروف بص اصطاع قراءة ايه كده؟ وابن ننفقه كده حولوكم بالنفقه دي واحد ننفقه حتى ما تقف ما تقطع قطع اللي كانت دي خدها ايه؟ ونحطها على قرياء النورمال ونحطها لفتها نجيب حتة صلت على دي قد دي بالضبط نركبها بايه تركب أنا كل هذا الكلام السلاح بتاعها بس لكن القالة دي كيف بقى متركبها جوة ده نستخائف؟ عين العيان عين العيان جوه؟ وفي جوه سلاح وفي ركب السلاح كل ما يتفاه كل ما تعمل في القرنية طع سرق طع سرق طع حتى طع كرانين الأميل يتمكنون حواليك تلوقتي هيشاكية حواليك لها فيديو هو بتشتخذ الوقت <سه> أنت اللي تتفاه كده كده كده ما هي الأميلة <تصفيق> <تصفيق> يبقى بنستخدم إيه؟ منتظم التليفان دفت حالك بس أم لا ميلة لا ميلة عندك على الأميلة دي فيها أطواء خصوا 100 ما بصوا له هعرفك فيديوهات لعمليه الترقيت بصوا بقى عندنا اربعه اندكاشن للكاتب مورسي بس البي... بقى مين اللي بنعملو بيه الكاتب اللي عنده ايه بس بس اللي بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس العيان اللي عنده أنصر أنصر مش راضي بخص أشيلها ونكب قرارية جاية إسمائيلي عملية ترقيق المراجي عملية ترقيق علاجية إسمائيه سيرابيوتيك الله جي اللي ما قلنا. يعني قلت اللي ما قلت إيش اسمها جبت الله في ناس لي مراجينا على قدام بالتفصيل مفهوم يا جماعة، نورمال كونجليتاي جاي من هنا كده، طاح من حد وصيده بيه، لين، في ناس بدون سبب لا يكون جونجليتاي، بدأ على, على اسمه إيه؟ الجورج، طبعاً إسمه تريجيا، إيه حل؟ من أواخر عالم أو بكونجليتاي، بقى أقرب على الجورج ايه الحل طبعا؟ أشيل، مشكلة من كثر ما بشيله ممكن يتكون هنا يبقى او الحته دي تبقى ضعيفه جدا شا. عشان ارجع النورمال استراكشر هنا اقعد ليه عشان ارجع النورمال ممكن احط قطعه جرافت هنا او <تصفيق> ما <سمع العملية. تصفيق> <هسمع> ايه العمليه اخشوا ايه جرافت كراتي البطن عندك تريجيم صح حضرتك لازم التريجيم اوليشن بتبقى ايه تبقى ايه تريجيان و تريجيان <أو> بنعملها <بريجيو> عشان ارجع الـ Structural زي ما كان إذنها إيه Structural تشاهد أنا ما رجبنيش على تريجيان تريجيان و تريجيان ما رجبني ماشي؟ إزاي؟ السؤال إزاي أخلي تريجيان ما يرجعش ثاني صح؟ ده هنبدو في حاجات ما أنزي الـ Current إيه؟ لو أنا قلت أنا مش طب بص حكايته غلط فاهمني دي ال ان... دي ممنوع عمل ترقيه في احوال كده ايه لو عملت ترقيه هنا في بروكوم هيحصل لما تعمل لو لو في ممنوع عمليات عمليات رفيض ارثر! ممكن يحصل ارثر في الجيلاب بتاعت تخيل؟ ما الجيلاب دي حتى لبقى الوقت حتى فيها اقصدية عندما تعليق ثلاثة الارثر دي علشان تلح ممكن يدخل لها ايه? ممكن يدخل لها ايه؟ رابت! ايه؟ اعمل هيحصل والهيل باي والهيل باي ايه؟ ولي تويه ريجيشن لما نوع عمليه تربيع طبعا لو في بلاس في القرانيه هو لو في بلاس في القرانيه هتعمل ايه زي زي ايه انت قايل غيرش امن بروف بتاعه الدي التيم حل لها حل بنت من عليك؟ الدي حل طب بصوا لو كده بتطلع منين سوبرتيشن هو بروجرام من منين بكون جينتايبر ضغط صفر ناشيه كده السوبرتيشن اللي اوعى تعمل هنا عمليه ايه لازم تعالج البراد نودز الاول صح كلام تعالجها ازاي تيجي على منطقه الكوربلا دي وتصحها الخوارزميه اسمها بيريودومي يعني ايه بيريودومي اكسيد او ابارت او تكون البراد عملت كده هلاقي البراد هنا ترايزي الاول خطوه باليوتومي ثاني خطوه بوترايزي بص حضرتك الثلاثه دي بس اللي بقى, لها بقى إيه؟ يبقى لو أنا عملت عملية تانية مش هيحصل تشيله تعمله وبعدين بتريديش. نفس العملية بطريقه مش هذا على البلاط بس الزائد. تجي إنه يكون جرثماي اللي أنا وعمل قطع كده. اسمه ايه القطع ده. بيريوتر. يعني قطع البيريوتر بيستRESS، استRESS، وظلم بالكونجرثماي باش باش هنا كوتري وهنا كوتري عشان اقفل في البلاط كده البلاط بس اللي بقى دي بيت أش، بيت أنا بيمضي له ما لهش أي ما لهش أي لدمة. بقى كده. بس اكتشفنا موجودة حية. فريوز بي ناقص مدربيشي صال ده دلوقتي أنواع مهمة أنواع كاتب الضرس في نوعين كبار نوع لملر ونوع النتريتش تعالوا النتريتش اضغطيتك عشان نركب منها قبل بريتيننج ايه ايه رايك هنا كنت خلاص خلاص اللي, اللي إيه؟ هي ان اللاميلر... نوعين عملية الترقيع هنا وهنا فين تبقى <تصفيق> دي أو دي في من قدام يعني مش من فاللي فالسلسل اللي قدامك دول موهنا ميلر بس ايه؟ بس أنزيلة ميلر طب ايه رايك عملية الترقيع هنا في مين؟ أنا انا من بصع الرجل؟ <تصفيق> الاندوثيريا <تصفيق> فاني لها اسمين بقى الاندوثيريا ما فنسميها ايه؟ بصيولة ميلر أو بنسميها اندوثيريا في الكندى النصر يلقى من قدام. امثيلو لامل من ورا لا اس ليه يا بصيوا لامل رياس اندوثيليال لا قالك بس في الشاور قول لي مثال للاندوثيليال كرياتوبلاست طب ما انا قلت قبل كده المثال اهو قول لي مثال, مثال للكوستيرو اندوثيليال كرياتوبلاست ديليك اوبريشن فيب لاملر اندوثيليال كرياتوبلاست العملية دي ها سرفيس ولا ديب من ورا ديب لاميلا لافول سكن لاميلا بتبقى دي لاميلا مترعيه في مين دي دي ولاميلا مترعيه في اندوثيوم اسمها دي لاميلا اندوثيليال كرات الطبقه المبطنه دي لها فيديو هنشوفه دلوقتي لها فيديو اي حضرتك ده مش عشان انتاج ليها فيديو طيب الاثنين دول يشتركوا بانهم اندوثيول لاميلا بس هنا الترقيع على كل الاسترومه او ذا استراكشر دي اللي <تصفيق> و ده مين؟ ال continued Grant. دي هي انتليورة بس نسميها Superficial بل سوت يبقى دي يقول واحد اثنين تتلى bouncy اين Jackie means structure بقى. ايه الاستراكشر اللي اتبقى أنا شلت كل الاسترو لحد الاخر ايه ذا ليفل اوف اسم البريم ايه الاستراكشر اللي يا جماعة اسم اللي وصلنا لحد تبقى نوعين نوع اهو ونوع دي انا بشيل كل من النسترومة زي ما يطلع لكن من العملية دي صعبة، ليه صعبة؟ انا ما اخش لحد محدد ايه؟ محدد ديسترومة، ازاي هاوصل الهزا دي؟ ايوه صعبة لك لك ازاي؟ لا بيجي دي بقى قبل عيام، ولدي ولد كل نسترومة تحذر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 انا فصلت كل الاستروم عن الدسمينت والانديفين تقدر ناو يو كان ريموف اول ذا ايت اول ذا ستروم اسمه ايه التكنيك ده صح ولا شاء الله الدكتور عليه على طول ولا عرفت الكلام ده <دا> منين <تصفيق> العملية دي يا جماعة اسمها إيه؟ او الطريقه دي اسمها بيج اير بابل تكنيك بيج اير بابل تكنيك <تصفيق> انتوا عليه عايز... هي... بعد ما قال إزاي يمشير كل الاستروما لحد الملوم الابضا بيتمت من بريش إزاي أفصل مبلغ السترومة واللمل او بيتمت من إيه التكنيك هنا هتكون بابل اسمها بابل تكنيك مثال العملية دي العملية دي اسمها ده الابراشن يجب نقولي ده كرات العملية دي ما ايه مش لاك او ريت سوبرفيشال لاملر انتوكراتوبل طب ما دي سوبرفيشال ودي ايه يعني اه سوبرفيشال دي المرحله اللي بتدي اس للبول اللي دي سوبرفيشال ودي دي, دي اللي للبول اللي ايه دي ودي سوبرفيشال ودي دي عندي متفرج على دي فيديو البيج اير بابل تكنيك فيديوز وايه مانيوبريشن كوليك اوبريشن تكنيك الفكرة في, في الفيديو خطوات في البسل. البسل في ايه؟ بصوا بقى بيه انها تفرج على الدكتور هيعمل ايه خطوات فقط الخطوات بيه خطوات مشترحة يخش في الالكتروبا البيتلال يخش كده بقالع حديث ويبص لو سالك جزء اللي, اللي دي ايه؟ اللي لو سالك جزء اللي ورا تبقى دي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 ده حبر <تصفيق> ليه ما يجي يأخذ ده على على الخطوط دي بعدين مين الاله اللي جاي دي لا عليك. مين اللي جاي دي بصوا بصوا اللي لا بصوا ده هو شكله متغير اه طيب ايه اهو لماذا يفعل إيه؟ يدخل هو هو هو هو هو بصوا بقى هو بقى هو هوا هو هو هوا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هيخش يفصل هو إيه؟ هو هو هو هو هو هو هو الجزء هو هو هو هو عمل بك إيه البابل ستاهمين حقا إيه جماعة عايز يشيل للسطرومة عايز يشيل كل للسطرومة اللي قدامه عايز يشيل حد الـ level of work هنشوف إزاي هيشيل حد الـ إيش خيالي يا ناس أنا مدلع في الثاني و... و... ماشي يشيل للسطرومة تل ده ده سلام ده <تصفيق> ورطه الخياطه بتاع البيت ورطه السمك هو متضايق دكتوره من نفسه وبيشيد دلوقتي فاتح الاضطرابه كلها وعايز يشيل الاضطرابه كلها ايه اللي ذا ليفل من اللي هو ما كلها لسه هو هوا لسه الهوى مفروض اللي هو ال اللع... اللع... اللي حاله يطلع هيعمل لسه محبوس هبتيني حول يطلع الهواء. قلت اللي أتى بجلسه. قلت من, عايز عايز اللي من تحت. أول من يطلع أولو. أول. من يطلع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> برضه هيكمل. هيشيل جزء من اللي كل ده يقف يقطع الـ و الـ و الـ الجزء يقول له ده الجزء من هيكمل القرانيه الواحد ماده يا جماعه والقرانيه الواحد ماده مش كل القرانيه هيجيب طبعا الايه هيجيب ايه هو, هو ايه هو, هو عنده إيه هو. على في مكان العلامات أو بدأ القيامة أو هتخيطها كل الغرة اللي اترك دي هتتخيل كل حتة فيها علامة حبر هتاخد إيه؟ هتاخد غرة بس عالي لأي كده؟ الضبرة دخل والله والله والله والله لا عايز ادخل غير ده من من المرات جزء عندي شيء جزء طلع عليه الديلك اهو هيخش دخل بالسباتولا اهو هي هب... بيزق القرنية جزئين ايه المراية اي جزء البصيط بس انت تشوف دلوقتي ازاي دي معانا عليّ يودي عمّا لأ عليّ يودي عمّا لأ بص اللي داخلة دي دي ليه؟ هو بعد دي ما إيه؟ هنخش هنا جوّل إيه شيء ويودي يكحبّق كده؟ أي حتى الجزء اللي اللي هنا اللي هنا ليه هو ولا؟ فعلا. أو يشين, او يشين من ورد أصعب الأولانية هي هتبطع ايه؟ بيكحل صحبا بيكحل حبيب. صحبا بقى، بك سارو خد دي من الصلحة ده؟ من الصلحة ده من جوه ديس من, دي دي من, من واحد ما ينطلق مطومه اه هيذكرها هيجيب واحد دي مش انت هنا نق مطومه هنا واحد يقول لي هنا ايه كده هنا كل القرانيه الميه اه الميه هو مين الميت جاب لي في يعمل ايه؟ هستطدائك كيراتون ده بيشين كله هرميه ويباقي مين؟ الابتشو الاله دي هياخد مش هياخد دي هياخد اللي جوه كل الان بقى <تصفيق> <تصفيق> اهلا وسهلا بهذا المكان يجب ان يكون هناك من من لا بس الكساتوار ده غير مكان بده اقربوا صوت تخيلوا كده بعد ما هنا ايه ايه دي دي دي ايه مين يقول لي هلها اصل ايه الـ انا ركبت الـ ريجيكشن ايه؟ يعني كده يعني الجسم وتقع لا دي يعني نوصف بمكانها في يعني ده ريجست يعني, ده ها يعني, فيه فيه كده يعني دي دي ده ريجستيف كريتيف بلص يعني في الشارع ايه ريجست موضوع الشارع والخريطه وغرض بيها يعني اللي بقا... بجورة. كده اهو عارف المشكله فكرت ايه ازاي نعملها ازاي عارف اقطع الشارع هل يمكنك ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ده تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني ده الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن من الممكن ان تكوني 15 35 اف يبقى ايه كورنيه ايه كورنيه بلاينه ترجع على اولا انا طالع دي امني عين اللي انا لسه قايله طب ما دي كورنيه صغيره طب باين هنا ده مستموية. مايكرو كورنيه ده باين في النين المفروض الكبر ليد يبقى واصل حته كراميه واللور ليد هوصل حته كراميه فين القمر مش باين كراميه ليه شكل الليد هي الكراميه اللي ايه ومش مش هي نهايه لانها تغيرت هذه الميكروكورديا اجي اه لازم تبقى نيكورديا اه لازم تبقى نيكورديا اجي اه لازم تبقى نيكورديا اجي اه هي هي هي هي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 كورنيا الإيديمة طبعا كلنا كلنا عارفين كورنيا الإيديمة دي مهمة كلنا بسوك عندما كلنا عارفين ايه تبقى في الكورنيا المؤسم أمراض الكورنيا يدينا سابح حاجة واحدة تشتركوا كلهم حاجة واحدة مين اللي بيبون يا جماعة الاندوسيلي حسنا الاندوسيليا بيجا المرور دي بياخد المية من الخرنية وديها هنا طب اي مرض يبقى في الاندوسيقى. المية ديها فيها فقط حاول يحصل كورنيا يلقى جاليع أجزاء اللي الإديمة واحد اثنين ثلاث اربعة حاجة. الأجزاء دي كلها ازاي بتعمل إديمة يعني هو دامج الميل بالإندوجين يمكن المية جوه ده هو مين؟ ثم جميل جميل جوه جوه الإنفيني. الإنفيني من أمسط جوارة بالمية تيني إمتيني وبعدين؟ خلال لإيه؟ ها؟ لإيه؟ ولو دي كبرت تسميها بولي بول بول. يعني البيسيكل وبعدين بولي. وتعادها المراج لشميه كله على بعضه كله سكيراتوبس يعني قالك سؤال لما الميا تخش لجول الستروكو يحصل إيه السيكنيس لولاستروما السيكنيس لولاستروما علاج القديمة إيه طبعاً واحد دول دول دول. يعني أي سبب من 4 هو 1-2-3-4-5 ممكن عشان أشفت المياه دي فيها مواد قولتك هو مواد نصف الماء. اسمع سرابيوتي قولتك لي. ما نسي اللي أنا بعمله إيش؟ سبعة عينات أشخنة معينة كده عندنا في المطعم. له ركّب لي شرقي دي سبعة. 5% بالمائة. أفرج 5% خمسة بالمائة. هاي غروسكوم. إذا ممكن هستخدم هايبرتونيك فرطوني سبعة سنتيجر خمسة عملت كل الطرق كل الطرق. والماية دي مش رطوح. إلى لقينا كيل. كراض والباطن ممكن نتضبط من التشوار في علاجة يعني؟ هو او كده ده القرنية في ده الماء اللي جاب إيه؟ علاج ده؟ ده يعني أجيبه لك علاج العلاج وأكمل معاه هو السخن هيعمل إيه اللي هو يعني ليه في ايه السرد اللي أنا شوفها انا قلت شعر قلت باهي ها ها ها يعني يعني. ها ها ها ها ها ها ها ها ها أول ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مهمة؟ ها ها ها ها أبدأ كبار قامنا مليون نوع لألثر صح؟ هنا في ألثرات تحصل هنا في تحصل هنا في السؤال اللي بتحصل في اللي بتحصل في لكن لو الألثر جاء يب... مين يكونش عاكي باستميه ثكن ثكن معضل الثاني الألثر كلهم ثكن الاربعة سكن كلهم مشهورة ومرجل. فاكر الامراض اللي بترضى في العلاجها صح؟ امراض الضغط دي مرضى ثابت موجود عندك ولا لا؟ في انظر سكند انستوتوري الجديد في بعض الأمراض السلك زي الروماتويد ارثرايتس ودي السليكلوباس يريتروماتوز مالهم الامراض دي ده قلت اوتوليو ديزيز اللي هي معاهم اكثر حاجه هنا البريفير اوف ذا توريا ومعاهم انتر قول اي اوتوليو ديزيز معاهم ايه؟ اي أي ألثر دا جت غير الثاني تقول روح إثنين ثلاثة تبقى أي الألثر أي تبقى بس كي مهم. مهم. ده بيحصل في التعرض سؤال، فيه الناس اللي فعلوا الأصل يا بادي، الناس اللي بتحمس بي... الوش اللهم بتاعت اللحم دي ما لبه. كويس، بتطلع إيه؟ الناس اللي بيشتغلوا اللي في الوشن، في الحال الناس اللي بيزحلقوا على الجليد بعد بعدما يتطلطوا الجلسات بيزحلوا على الجليل يدعموا كلهم، ليه؟ على, على التالي كويس، التالي جاء بصف الأشعة اسمه مين <تصفيق> الناس الثاني؟ الثاني اللي يتعرض الكلام ده الناس الجالي في السينمات هي هدول في ضوء قوي ضوء مضيع بيطلع إيه ضوطي أسرع برايز المهم الناس اللي هو اللي حام في السينمات إللي يحصل نوع في عندي أي طيب الالترفاينوفري زي ما وقعت شوفوا انت دلوقتي اليريديا ممكن توصل لمين برده الاير نلاقي ايه دياده ايرت اقول حضرتك لو انت اصلا عين هتلاقي ثلاث حاجات هتلاقي ان انا اير هتلاقي مانتوبل كورنيال ايروجا دول فور مانتوبل كورنيال اير هتلاقي ايه باللب كونجنتايبه ايه دي العلاج بقى المفروض الولد ده قبل ما يلحق او قبل ما يتضح على الجي يلبس ايه النظارة، شامبيه، النظارة، الجلوس، كلهم بشوف العيال اللي هما بيتحبهم، فالوارش لابد ايه بتاع كده قدام ايه؟ طب؟ قد بقى لك اللوارد ده هو بيه, بيه ده عمل كده وما عم ما نستردمش لإيه؟ النظارة بير ايه في الوارشة؟ ده ليس انتظام المناطر الكيل والده من الجماعة بيهاش بتاعيك بتاعيها بسيسة اللي كانت بتاعي، ليه كانت بيدي؟ كورنيال ليه كورنيال سيمبتوم ليه تجيء كورنيال سيمبتوم بعد ايه ده عنده مليون قصر عنده اضطرابات طاقه كتير ايه يا ده فين في الامنيه احنا لو عليك هو كل الحكايه مش عايز الليز يغلط في مني انا عارف بعد ان شاء الله مين لوحده بل... بل... عنده اوديت البلاز بيتس هنا دايليتد والبلز بيتس هنا بايليت اعمل له كمانات ايه كمان ميه خايف يخش من هنا انفيكشن يبقى اديله ايه انتي بايو العيان ده جاي هو اساسا بالاجاي لك يا دكتور انا معايا يا دكتور معاي عن بينج بينج ما فيش المصطلح يعني على الرغم من ان عنده سي في كورنيال ستمز ما البنك ممنوع البنج. لوك ان البنج دي ان شاء الله تمنع الهيموراجيه ده ايه العلاج الادائي ايه ساعة. يا بقل. بقل يا دي بقى بقى ساعه يا عشان ممنوع يا دكتور البنج بقل. ماشي ايه هذا المنظر اللي احنا بنشوف شايف مليون ألترات مليون ألترات سبنانين دور كل دور ألترات ايهكم ولا اشتاك؟ نوع خطر قوي اذا يا جماعة ألترات دي هتبقى بوصر في الورتين تسو على ديجة تسوى. كلهم ايه طبعا زي ما انا رأيتم كده؟ في كلهم في to jest to, co jest w sensie, że jest w sensie, że jest تقول لدي الأنزاب بالضوء بالضاكر عشان أتذكرني كنت أتذكر أنهمها بان شفت الكرياتوباتي يعني يعني هو ألو هو ألو بسرعه بان تشبت واحد بدون سبب لأنه قبسي كده بعرض القرانية كده بان تشبت يعني عن إيه هايلاين عند كالتيريسي جيريشن بدون سبب هايلاين عند كالتيريسي جيريشن بدون سبب بان تشبت طب زي دي ممكن الحمل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 وتو ترابيتك يا دكتور تمي اوزاي المنظر اللي انا عايز هاي باند شيب بالكورني دي عباره عن كالسيوم وهايلاين ماتيريال بدون سيفير عنده طبعا هذا سيفير كورنيال سيرب يلا يعني اللي هنا سيفير كورنيال انت بقى دي الديجيت اوف مهم كيوز اوف بيتا ايريديشن في مهم عايز اشرحه لكم في الدروب عشان عليكم بس بعد جده في حاجة نقاري الدستم تأوثر مهمة طيب، السندروم ده و في حتة رتيجية حتة فرتيجة طيب بيدي اس، ايه بيدي اس ده؟ تعياني يا نورمالي الضغط في يجي، زي الضغط في الان؟ دول بيحتوض حاجة جريعة، الضغط هي البيدي انديه شامل لما ايديه، اعمل بصديد لما اضغط هي الى ياخد ايه بغاية؟ الايشي يحصل باكورد باوينج اوف ذا ايرس تقوس في ومن الايرس يحصل مين بعد دلوقتي الجينيو الباك اوف ذا مليان بيجمت. يحصل ايه هذه البيجمنت من الاحتجاز <تصفيق> ريليف ده ريليس البيجمنت اترصف في عدتين اترصف في الانجل <تصفيق> تعمل ايه اشتباك الكروبول فيها بيجمنت يبقى اسمها ايه تخش تعمل لي منظر سميع بندل مرتبط واحد ميكروكندل خليناه كروكنبرغ وبعدين الخلاصه المرض المرض اسمه اسمه في البيجمنت اسمه بيجمنت بقولي انتي لك ايه سيمنتي برضو هل انت تتعلمين ان تتعلمين أنا تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان هنا. يبقى تتعلمين هنا تتعلمين ما تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان تتعلمين ان بصوا، دا كناقش الانتيور سيكمنت اوف عندنا نوعين من الصور اشعه التدينيه في العين لها نوعين اشعه الليزرونيه بتفكر الكورنيا والجدي واللينز وطب اشعه الليزرونيه للانتيور بارت اوف ذا اسمها UBM يو بي ام اوت كمان باي مايكروسكوب واشعه الليزرونيه للشبكيه اللي ورا الاشعه الليزرونيه اللي قدامك نوع دي القرنية الدريف. يمين؟ مين؟ ليه كده مين؟ اللايت كده مين ده؟ بص اللي جاي اللي جاي. اللي أنا قولته. آه أي والله يعني زي ده إيه؟ بيجمت دي. دي في اللايت يبقى ده مين هي يبقى في كوني لنا بكتبوني موطني لنا هيا العين هي نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم اللي نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم دي نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم نفهم هي مش راديا بخير مليون سبب بقى أصدر الريزيطانت أصدر يعني أصدر مش راديا بخير رقم واحد ومش كتبه عندكم رونج هي ومش فانج. هي ومش معايا؟ واحد وانت ما احضر ده رونج ايش؟ رقم, رقم اللي تبقى باسترين. لكن الاشراخ اللي ما بتكفش تبقى ايه بقى اضاير اضاير اضاير ده اللي, اللي. في ما بتكفش برده فاكر الاميتالج البديه فاكر الاميتالج الماجيك في عيننا في ايه دهي وكل مين يقع علاج الموضوع اللي يقع علاج. علاج. علاج ويرجع تاني مرض اسمه ابتليل ايروجين كنورو ما منذل حاجات الريدسر ابتليل لو واحد رمع عليه ميس نور وعملت الالتأثر غالباً بتبقى بيديسر بتقال كاليبير بيعمل هتعمل وفي نفس الوقت دي وبالالالتأثر دي ما تجلهاش ايه؟ هل يجلهت أي ميترشش. يبالأل كاليبر بيعمل رجلاً، إن شاء الله. سؤال بقى، في دراج تتعامل رجلاً إن اشهر واحد كذي تقوله، كوزي دوم. يخلي الأثر ما تحمش اشهر واحد كوزي الانتي الآن في واير الدرج، الآن تبادل إذا المضادات الحيوية تخلي الأثر ما تحمش أيوة، لان أصلًا المضادات الحيوية فيها موارد عفاضة. ما ي ما بيزهر جيدي مثال، فنزالكونيام كولوريدي أما هو فنزالكونيام كولوريدي؟ معبارها عن برزير بكيف أفزا إيه؟ أفزا أنفي فيوتك دروكس ساعة العيام، مش... أعيني، الأرثر شغط كبير، الأرثر شغط كبير، الأرثر شغط كبير وأصم هو أطر الحيوة حكتش و هو الأرثر كبير يبقى ليه كاترزيزيزمت من الإيه؟ ال... مش ملو كنت يدوق من الحن بايش أشهر أرثر إيه؟ مور, مور اللي مليون للمليون مرة ومقيت بس اختصار من البرفرن في الكرنية بس دي اختصار برفرن ألسرة الكرنية احدث علاج غاد في الناس كالكريتش بالنوارد دي القرنية يعملوا اطرة معينة مع... مع... اطرة تحضير من الدم ياخد دم العيان ويلكن دي الجرس ده التحضير مع اوتولوجا كتير أول ما تقولها دي اللجنة كده هو هيضار عليها لو جيت سؤال هيجيبك كده دي ولا لو دي مهما كتبت هنا هيديك هي هو السؤال ده كله عشان ما هو مخصوص أي حد يبقى عمت. ما الاطر التحضير من الكتاب اول الاطره دي مليانه ايه اكتبوا كده مليانه السؤال اللي بنفس في جدا جدا السؤال اللي تحت ده من دول الاسئله الفظيعه مهم قوي اللي يديها من واحد أربعة لسه ما خدناهمش خدنا يديها كورتيزون أيوة. مع بعض من الـ إيه؟ من الاحتياطات؟ إحتياطات؟ إيه دراج؟ Antiviral drug anti كفر من الـ Antiviral ومادي هدول لنا مين يلحمني مين؟ فيك إحتياطات تالية موانتوش لا ويك لايك ويك في واحدة دي عن فلوروميثيرومي عن طيب نزل ويجله فيات الثالث نزل ويج استيرويد لايك فلورو ديديلون بص دي كده ده كمان لما نيجي ندي استيرويد في الفا نديك ستروج ولا اسمه عليه واسمه ايه فلورو ديديلون انا عايز انا عايزنك تفك فلورو ديديلون طيب فين دي كده بتابع على لو فينا فن فنغاي داخل الجوف برضو في في تيل تيل هالزيجي فنغل سروما كراتاي لو يدوك فنغل سروما كراتاي فنغل سروما كراتاي بقى إيش نفس نفس الاحتياطات فنغل السروما ونفس الاحتياطات إيه الاحتياطات على فيروس وندي ويك إيه تقول طيب واحدة كمان تزوج هنبدي كل حاجة هنا خلاص أنا خلص أنا خلص أنا واضح عن الحكاية مهمة صدر كوريا دستور صدر كوريا دستور من صدر كوريا دستور من ماشي خلاص إذا أقول لي بس في واحد عمل ميلانيشا في كوريا وميلانيشا في الايرس هذا يقتلوا بدونه وبرضه عن نفس الاحتياطات يا رجل الاحتياطات كتير ما أنكون لهم الاحتياطات تكتبه عن كلهم ليش بيه لعني عند الفرانيشة في الكردية وفضعه السسمة كراتو يوجي علي كراتو يوجي علي كراتو هيكتب لك 4 أو 5 أو كم كم 8 8 شاء الله الإنسان <سؤال> غير ترامي، مره واربة إذاً تترامي، تتعبوها في حيث يوم السبت تترامي، تتعبوها في حيث ترامي تتعبوها